والاطلاع عليه بشكل دقيق ومفصل وذكرنا نبذة عن نشأة هذا العلم عند المسلمين واهتمام العلماء القدامى علماء المسلمين القدامى بهذا العلم والمؤلفات التي وردت التي كتبوها فيه وهي مؤلفات هامة وأشير عليكم طلبتي الأعزاء بقراءتها والاطلاع عليها وقسم منها موجود في مكتبة كلية الشريعة الجامعة العالمية العلوم الإسلامية ككتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم وكتاب الملل والنحل للشهرستاني ربما للبغدادي أيضا توجد له بعض المؤلفات لاحظتها في المكتبة إن لم تجدوا بقية المؤلفات فحاولوا أن تطلعوا عليها في المكتبات الأخرى فهي من المراجع الرئيسية والضرورية التي لا تخلو منها مكتبة كبيرة في مؤسسة أكاديمية أو جامعية ما أوردته وكتبته لكم أرجو أن يكون هذا من ضمن المراجع الهامة التي يجدر ويجب عليكم الاطلاع عليها والرجوع اليها اليوم هذا بالنسبة إلى اهتمام العلماء المسلمين القدامى في العصر الحديث يعني هو مرت فترة يمكن فترة كانت فيها خف الاهتمام بهذا العلم في العصر الحديث عاد المسلمون وعلماءهم بالذات ومثقفوهم الى الاهتمام بهذا العلم ربما منذ القرن الماضي القرن التاسع عشر ايضا بسبب الاحتكاك مع الديانات وهجوم الغزو الذي تعرض له العالم الإسلامي ليس الغزو العسكري فقط وإنما الغزو الثقافي الذي تجلى في أخطر صوره في منهج وحركات التفشير التي قامت بها وتقوم المذاهب المسيحية المختلفة وكل فرقة مسيحية تجد لها حركة تبشيريه الكاثوليك لهم والارثوذكس لهم والبروتستانت وقص على ذلك كلهم كانوا يتحركون يعني بشكل منظم ومدروس لتنصير ونشر المسيحية في العالم الإسلامي وطبعا التنافس مع المسلمين في جذب وابناء الديانات الوثنيه او غير المتدينين فعاد الاهتمام اذا بدات حملات على الاسلام نلاحظ احب ان اشير الى علامتين بارزتين في القرن الماضي هما تلك المناظره الشهيره التي دارت مع ارنست رينان أرنس رنان من الفلاسفة الفرنسيين والمفكرين الكبار المؤثرين في الحياة الثقافية في فرنسا في القرن الماضي له منهج يعني تدعى فكرة السامية والاريه نظرية نظرية العرق النظرية يمكن أن تسميتها النظرية العرقية في تفسير في تفسير التاريخ والأفكار والأديان وقل بشكل عام الحضارات رنان ارجع هو كان اصلا متخصص في دراسه اللغات فدرس اللغات الساميه واللغات يعني اللغات الينود السنسكريتيه فوجد اختلافا هذا الاختلاف في رايه لا يعود الى خلاف لغوي محض وانما يعود الى اساس عقلي الى اساس في العقلية الآرية والعقلية السامية العقلية الآرية عقلية متدنية متخلفة أقل شأنا وأقل وزنا وأقل جدارة من العقلية الآرية هكذا وراح يقسم الحضارات إذن بنا الفروق اللغوية بنى عليها فروقا في الذكاء وفي الإبداع وفي العلوم وما إلى ذلك وعلى ضوئها راح ينظر نظر إلى تاريخ العرب وتاريخ المسلمين بوجه عام فيعني تقريبا لم يبقى شيء من هذا التاريخ من إبداعه ومما أسهم به المسلمون وبما قدموه للحضارة من إبداع في شتى المجالات العلوم التجريبيه العلوم الرياضية في الفلسفة في العقل في الفكر في اللغة في الادب فكله حكم عليه أنه عبارة إما إذا في شيء جيد فهو من بقايا اليونان من أثر يوناني أو أثر يعني هندي أو أثر من هاري المهم أما العقلية السامية هي عقلية بسيطة ساذجة يعني لذلك تبنت ديانة التوحيد لأنها تميل تميل إلى يعني ليس عندها قدر على التركيب وإنما هي الديانة أحادية بسيطة بسبب بيئة السامي البدوية البسيطة على كل حال نظرية حكم فيها وادان تاريخ المسلمين بشكل عام فانبرى له اثنان من كبار علماء المسلمين في وقتها وكان موجودين في فرنسا هما جمال الدين الافغاني أو الأسد عبادي حسب الـ الـ من يذهب إلى النظريتين والشيخ محمد عبد تلمين السيد جمال الدين وكان يومها يصدران مجلة العروة الوثقة التي كان لها شأن كبير في تحريك المسلمين ويقضتهم في العصر الحديث والحملة على الطواغيث والجبابره في ذلك الوقت فانبروا للرد عليه وناظروه وفندوا أقواله والحق أن نظرية العرق نظرية أثبتت خطلها وأثبتت فشلها وكذبها علماء الأحياء وعلماء السلالات وأثبتوا أنها لا تقوم على أساس علمي سليم وكل ما عملته هو عبث وأدى إلى نتائج خطيرة لأن الحركات العنصريه استغلتها استغلالا بشعا فجاءت النازية والفاشية في إيطاليا لتدعي أنها, أنها أرقى الشعوب مثلا ألمانيا فوق الجميع وما إلى ذلك او الفاشية موسوليني استغلتها حركات سياسيه استغلالا رخيصا ادى الى نتائج وخيمة مدمرة في العالم فهي من الناحية العلمية فاشلة وغير صحيحة ويعني علماء حتى الانثروبولوجيا الذين درسوا العقلية البدائية اصلا قالوا انها عقلية فيها شيء فيها ابداع وفيها عطاء على قدر يعني امكانياته فإذا هذا أول احتكاك لكن الشيخ محمد عبدو نجد أنه أيضا كان هنالك مستشرق فرنسي ربما وصل إلى وزير خارجية فرنسا صار اسمه جبرائيل هنوتو هنوتو كتب كتابا عن المسلمين أيضا يهاجمهم فيه ويتهمهم يعني أرجع أسباب تخلفهم إلى أن الإسلام دين جبري دين قدري وإيمانهم بالجبر والقدر والتوكل والتواكل هو طبعا لم يميز بين القدر بمعنى القضاء والقدر وبين الجبر فتصور أن الجبر هو القدر هذا ولم يميز بين التوكل على الله التوكل وبين التواكل فوسم المسلمين بالجبرية وقال أرجعها أنها يعني ديانة الإسلام هكذا ولذلك شوفهم خاملين المسلمون ولا يعني ليس لهم مكان في العالم المتحضر وعلى الدول المتحضرة أن تقوم أن ترفع من مستواهم فرد عليه بكتاب هام ربما ضمنه يعني كتابه المشهور الإسلام والنصرانية كتب كتاب الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ففند أقوال وإليه يشير شاعر النيل حافظ إبراهيم وقفت لها نوتو ورينان وقفة يخاطب الشيخ محمد عبد في, حين في وفاته يرفيه فيشير إلى هذه الوقفة الرائعة التي وقفها مع أرنس ورد عليهم ومع هانوتو فبدأ الاهتمام بدراسة العلوم الاطلاع على الأديان الأخرى من علمائنا علماء الشيعة الإيمانية أه الكرام أه يعني له اهتمام غير عادي بهذا الخصوص هو الشيخ محمد جواد البلاغي الشيخ البلادي رحمه الله كتب الرحلة المدرسية وحتى أيضا كتابه الهدى إلى دين المصطفى كان اهتم هذا العالم الجليل بشكل خاص بدراسة الديانات والمذاهب الأخرى وخاصة اليهودية والمسيحية ويروى يروى عنه أنه تعلم العبريه لكي يطلع على عقائد اليهود من خلال التوراه من خلال مصادرهم نفسها حتى يعني يكون موضوعيا في الحكم عليهم ولا ان ياتي باقوال هي قيلت قالها فلان عنهم بل رجع فتعلم العبريه ودرسها واطلع لكي يدرس هذا الشيخ البلاغي ايضا الشيخ رشيد رضا الشيخ رشيد رضا صاحب المنار الذي كان يزور تفسير المنار هو تلميذ الشيخ محمد عبدو كتب كتاب شبهات النصارى وحجج المسلمين فرد على الشبهات التي يثيرها المسيحيون وكانوا كما قلت لكم في هجمة مستمرة يعني ضمن حركات التبشير بعد هؤلاء جاء جيل من الكتاب البارزين أمثال عباس محمود العقاد كتب كتابا هاما جدا هو الله تناول فكرة الهلوهية ولعله أعمق وأدق كتاب أصدره يعني كاتب مسلم في هذا المجال يعني في مبحث الهلوهية خصص بحثا كاملا لاستعراض نشأة العقيدة الإلهية وهو بحث مقارن أيضا يمكن أن يدخل يعني برز فيه العقاد كمفكر وفيلسوف يعني طبعا تعلمون أن عباس العقاد هو أديب ومؤرخ كتب العطاريات الإسلامية كتب كتابا عن الإمام الحسين كتاب جميل اسمه أبو الشهداء وعطارية الإمام علي وكثير رجل موسوعي كاتب جاوزت كتبه السبعين حوالي ثمانين مؤلف له وكان كاتبا موسوعيا اديبا وشاعرا ومفكرا واهتم ايضا بالدفاع عن الاسلام والبحث في يعني العقائد الاخرى ايضا له كتاب حقائق الاسلام واباصيل خصومه هذه كتب ضرورية لكم كيعني كدعاة لأنكم تط... يعني هؤلاء المفكرون تناولوا أكثر الشبهات يعني أنتم تعلمون أن أعداء الإسلام يستغلون ما يمكن أن يكون ثغرات هم يتصورون أنها ثغرات أو شبهات أو نقاط ضعف يتصورونها فيلجأون إلى يعني رش سهامهم في هذه النقاط بالذات. فهؤلاء تجاوزوا. وطبعا أعداء الإسلام لهم معزوفة معينة. الصوان دائما يعزفون معروف. أرق التعدد الزوجات هذا في مجال التشريع. في مجال العقيدة لهم بعض الأمور. طبعا الحمد لله العقيدة الإسلامية متماسكة. لا يقدرون لا يستطيعون النفوذ إلى موضوع التوحيد. فالإسلام هو دين التوحيد الخالص. فيلجأون إلى مجالات التشريع أو مجالات التطبيق التي هي بحق أن المسلمين ربما لا يطبقون الإسلام وهذا واقع يعني تجد فرق بين الإسلام وبين واقع المسلمين وحالهم فلذلك هؤلاء هؤلاء تناولوا كل هذه الشبهات ويعني ردوا عليها ردا ممتازا وجيدا بالبرهان والحجة فهذه ضرورية لكم للاطلاع عليها كدعاة لأنكم ستواجهون في الأعمل الأغلب ستواجهون نفس الشبهات أو ربما شبهات جديدة عنده أيضا كتاب ما يقال عن الإسلام ما يقال ايضا الشيخ محمد ابو زهره كتب كتاب عنوانه محاضرات في النصرانيه الشيخ ابو زهره اهتم بدراسه ال الفرق الإسلامية المذاهب الإسلامية له سلسلة كتب عن يعني أبرز أئمة الفقه عند المسلمين الأئمة الأربعة كتب عنهم مالك والشافعي وابي حنيفه وابن حنبل وكتب كتابا هاما عن الإمام الصادق عليه السلام وكتب عن الإمام زيد أيضا كتابا فكتب أبحاث مفصلة ومطولة لكنه هنا ايضا كتب عن النصرانيه في كتاب قيم لا باس من الاطلاع عليه فلاحظوا هو طبعا كان شيخا ازهريا فاذا بدا في الازهر الاهتمام بدراسه يعني الديانات الاخرى لانها تحصن الاطلاع الاطلاع على ما عند الخصم ونرجو أن لا يكون خصما نحن لا نريد أن نكون خصوما أو أن نصطنع خصوم ولكن على كل حال الاطلاع على عقائد الآخرين يعني يجعلك تعرف ما عندك وتعرف كيف ترد في الوقت المناسب من خلال أقوالهم نفسها أيضا هنالك الدكتور أحمد شلبي عمل ما يمكن أن تسمى موسوعة في مقارنة الأديان سلسلة سلسلة مقارنة الأديان فكتب عن جزء عن اليهودية جزء عن اليهودية وجزء عن المسيحية وجزء عن الإسلام وكتب كتابا ايضا خاصا جزء الرابع في موسوعته أو في هذه السلسلة عن أديان الهند الكبرى كالبوثية والجينية والهندوسية فهذه حوالي أربع كتب كتب فيها أربع أجزاء لكن ما يلاحظ على موسوعه الدكتور شلبي انها ذات طابع تاريخي هو الرجل تخصصه في التاريخ بينما هذا هذا العلم يعني اكثر هؤلاء العلماء الذين في الدرس الماضي لاحظناهم هم اصلا متكلمون يعني علماء علماء كلام او علماء عقائد فحينما يدرسوا هذه الأديان أو هذه المذاهب يعرضون يتعرضون للجانب التاريخي لنشأتها يوثقونها تاريخيا لكن ينظرونها نظرة عقلية فيضعونها في على محك النظر العقلي وينقضونها أو يؤيدونها أو يفندونها بالحجة والبرهان موسوعة دكتور شلبي عليها طابع الجمع التاريخي يعني يجمع فيها معلومات لكن ربما تفتقر الى النقد العقلي والحجج العقلية او البرهانية التي يقتضيها المقام في هذا الخصوص في ايضا من الكتب الهامة استاذنا الدكتور كمال جعفر رئيس قسم الفلسفة وأستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة رحمه الله كتب كتابا عنوانه الدين المقارن ربما من أدق الأبحاث العقلية في هذا المجال في مجال المقارنة بين الأديان فأخذ فكرة الدين ونشأتها و تطورها ويعني تجلياتها في المجتمع وفي الانسان وللفرد وللجماعه وما الى ذلك ونشأة وارتباط العقيد الدين والغريزه الدين فهذا الكتاب ايضا كتاب مهم للدكتور كمال جعفر هذه بعض الكتب الهامه لا لا انسى ان اشير ايضا الى كتاب هام جدا هو للدكتور احمد سوسه اسمه عنوانه العرب واليهود في التاريخ ثور أحمد سوسه عالم عالم جليل جغرافي ومهندس ري هو في الحقيقة كان يهوديا عراقي ولكنه درس الإسلام بعد أن درس الإسلام واطلع عليه اقتنع به فأسلم وغير ديانته وكتب هذا الكتاب الهام الذي أنصح انصح كل مسلم ان يقراه بل كل انسان منصف ان يقرا هذا الكتاب اسمه العرب واليهود في التاريخ نحن نلاحظ سنلاحظ التحريف الذي حصل في التورات وفي الاناجيل لكن يعني هذا الرجل درس تاريخ اليهود دراسة موضوعية ودرس الأناجيل درس التوراة يعني ادعنا من اليهود عندهم العهد القديم اللي هو التوراة درسها ودرس التلمود أيضا هم ربما عندهم هو أهم من ال يعني بالنسبة هو, هو الذي صكع قائدهم الأخيرة وهو كتاب التلمود فهو أهمية لا تقل عن التوراة وكذلك مزامير داود وما إلى ذلك ترسى دراسة معمقة ويعني بين التحريف الذي حصل وبين التزوير الذي قام به اليهود للحضارات ويعني كيف فأنهم عاشوا على سطح الحضارات يعني يسرقون زبدتها وينسبونها لهم ويعني كتاب موثق في كثير من المعلومات وفي كثير من الحجج المنطقية كتاب العرب واليهود في التاريخ ايضا لا بد من الاشارة الى ما كتبه يعني كتابات يعني كثير من الان في اقسام الدراسات العبرية يعني ربما في هنالك كتابات في مجال الديانة اليهودية يعني في بحث بالدكتور جعفر هذه حسن عن فرقة القرائين او عنده عن استاذ له بحث معمق ويعني يتميز بانه مطلع يعرف اللغة العبرية جيدا فكتب كتاب عنوان يهود الدونما عن فرقة الدونما وكتاب فرقة القرائين والدون ما بين اليهودية والإسلام وفرقة القرائين وهي احدى فرق اليهود وله أبحاث ينشرها أيضا عن بعض الفرق اليهودية غير المعروفة تميز ب يعني انه يرجع الى المراجع او المصادر الاصليه اليهوديه لاطلاعه على اللغه العبريه فهذا كله يعكس اهتمام من قبل الباحثين المسلمين بدراسه الديانات او الاديان والمذاهب وان يكن يعني لا يرقى ليس بحجم الاهتمام الذي أولاه العلماء المسلمون القدامى ولا ندري لما يعني حقيقة إذا كان هنالك هجوم من قبل علماء من قبل النصارى أو اليهود أو أرباب الديانات الأخرى على المسلمين فكان هجوما فكريا في ذلك الوقت كانت المسلمون يتميزون يعني عندهم القوة والسياسية والحكم كان بيدهم ويعني من هذه ليست هناك نقاط ضعف فمع ذلك نلاحظ أن علماءهم اهتموا اهتماما كبيرا ويعني كبير من حيث الكم والكيف كما لاحظتم في المحاضرة السابقة إلا أنه في العصر الحديث نلاحظ أن الاهتمام من علماء المسلمين ليس بالحجم الكافي ما زلنا نحتاج ما زال الدارس المسلم يجهل الشيء الكثير عن عقائد اليهود عن عقائد المسيحيين ونحن عن عقائد الديانات الأخرى التي هي في تماس مباشر مع المسلمين في آسيا وأفريقيا هناك صراع أيضا الديانات الهندية في آسيا البوذية وكنفوشية وغيرها من الديانات فنجد نقصا كبيرا ولذلك الداعية بالذات هو بحاجة إلى أن يسد هذا النقص بالاطلاع على الديانات الأخرى الاطلاع على الكتب يعني التي تنسب لهم أو يعتبرونها كتبا مقدسة طبعا يعني يجب أن يكون ذلك يعني الإنسان محصنا ويعني عنده من العقيدة ما يكفي للإطلاع على هذه العلوم حتى لا تزل قدمه نحاول نحن جهد الإمكان أن نبين أو نعرض شرحا يعني لنبدأ باليهودية حسب الترتيب التاريخي يعني وحسب السبق التاريخي اليهودية ثم نعرض, نعرض لها نشأتها وعقائدها وفرقها وأهم يعني ربما تشريعاتها كتبها المقدسة ثم كذلك المسيحية ايضا نعرض لتطورها نشأتها مع سيد المسيح عليه السلام ثم تطورها وما آلت إليه بعد ذلك ونحاول أن نعرض ايضا للمذاهب الإسلامية الرئيسية القائمة حتى اليوم ربما لا نعالج المذاهب المنقرضة فلم يعد لها كبير شأن كذلك إذا كان لنا متسع من الوقت إن شاء الله سنتناول بالدرس بيانات الهند الكبرى نلم بها على الأقل المامة في المحاضرة القادمة سنستكمل الموضوع ونتكلم عن ظاهرة الدين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته